Bismillah الثين والزيتون وقرزينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان نبي أحسن تقويم ثم فسافرين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين